بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ ان كل نفس لما عليها حافظ فاليوم يخبر مما خلق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 لاير انه على رجعه لقادر انه على رجعه لقادر يومه للسائر يومه للسائر فما له من قوه ولا نام ان اراه من قوه وانا ناصر والسماء ذات رج والسماء ذات رج الصدع والارض ذات الصدع انه لقول فصل إن وَمَا هُوَ بِالهَزْلِ وَمَا هُوَ بِالهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فمهل